الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة المصنعون فهذه الحلقة الثانية والثلاثون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم على التواب الرحيم هذه الآية تابعة الآية التي لتكلم عليها الحلقة السابقة ففيها من الفوائض والحكم أن من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه وهذا المستفير المشهور في اكتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن التوبة لا بد لا بد لها من شروط الشرط الأول أن تكون بإخلاص لأن لا رحمة للإنسان على التوبة إلا وجه الله ورجاء ثوابه لا يريد بذلك جاها ولا رئاسة ولا نفع من الناس والشرط الثاني أن يندم على ما جرى عليه من المعصية سواء أ كانت بترك واجب أم بفعل محرم والشرط الثالث أن يقُلع عنه عليه من الذنب فإن كان إهمال الواجب قام به أي بالواجب وإن كان فعلًا محرم نزع عنه وإذا كان حقاً لعدم فإنه لا بد أن يستحيله أو أديه حقه والشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل. فإن قال إنه تائب ولكن ميت يعود فإنها للتوابه ليس بصحيح. والشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. وهي بالنسبة لكل فرد تنتهي بحضور أجمع. وبالنسبة لأولئك الناس تنتهي بطول الشمس من مغربها. ودرئ ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى وليس في الثيغة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم المرفو قال إني تبت الآن وقوله وما يأتي بعض آيات ربك الآن فنفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذلك يعني طلوع الشمس من مغربها فإنها إذا طلعت مغربها آمن ناس كلهم ولكنه لا ينفع نفس الإيمان وها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمان الخير وننت وعد على آية الكريمة وأحكامها أنه لا بد التوبة من الإصلاح تقوله تعالى إلا لي نتاوي وأصلح فإذا ترتب على فعل ماصية فساد شيء من الشراء لا بد من أن يكون التائب في إصلاح هذا ما أمكنه، ومن ثائِثات وأعتامها أن من كان في معصية وذنب فلا بد أن يأتي في التوبة بما يقابله الذنب، فهؤلاء كانت معصيتهم بالكتمان، كتمان ما عند الله، فلهذا لا بد أن يبين، ولهذا قال وأصلح وبيّن. فإن قال أمه تائب أن تتنين ما ينزل الله ولكن لم يبين فإن هذه التوبة لا ترفعه لأنه لابد من أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه بمعصيته لابد من أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه بمعصيته فالشاتل لا يمكن أن تقبل توبته وتكون صحيحة إلا إذا بينه ومن فاعد آتوا أحكمه أن من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه وعد من الله عز وجل وقوله تعالى فأولئك أتوب عليه. وهذا عام في كل ذنب فمن تاب من أي ذنب كان فإن الله تعالى يتوب عليه بقول الله تعالى قل يا عبادة على أنفسهم لا تقنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه أغفر الرحمة فمن فايد الله جوعا من هالثلاث اسماعيل اسماعيل الله هما التواب الرحيم فالتواب هو الذي يوفق التوبة وأكبر التوبة والدليل على أن على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الذين خلفوا في غضب في غضب تبوك قالوا على ثلاث الذين خلفوا حتى إذا قات عليهم رضى المرحومات وضاقت عليهم منفسهم وظنوا أن لا مجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوب الرحيم فقول ثم تاب عليهم أي لهم التوبة حتى قاموا بها ولهذا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا أن المان الثاني التوبة فهو ست... قدروا التوبة وذيله قوله تعالى وَلَلْ يَقْبَلْ تَوْبَةَ عَنْ عَبَادِ وَأَرْفَامِ السِّيَّاتِ ومن فوائد هذه الأذكار، ووأن الرحيم فهو الرحم، ورحمة الله تعالى موام. عامة تشمل كل الخلف حتى الكفار فإنها فإنها تشملهم، وخاصه المؤمنين لا تشمل لا تشمل الكافرين وذلها قل الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الله عز وجل تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا فُوْهَمُكُفَّارٍ أُلَائِتَهُمْ لَعَنَتُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيَّادُونَ خَالِدِينَ فِيهَا لَوْ خَطَّطَ عَنْهُمْ أَدَابُ وَلَهُمْ دَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا فُوْهَمُكُفَّارٍ كَفَرُوا الكفر بالله وبما يجب الإيمان به والكفر نغان نوهم جحور ونوهم استكبار فالجحور يتعلق بالأخبار والاستكبار يتعلق بالأوامر والمواهر فمن كذب خبر من أخبار الله ورسوله السادسة عن رسوله فإنه يكون كافرا، وكفر هذا كفر جحور وتكثير. ومن صدق ولكن استكبر لكأنه يكون كافرا يستكبر عن جميع ما أمر الله به وكفره هذا كفر استكبر ومنه كفر إبليس حيث قال الله له مع جنة الملائكة أسجد الآدم فسجدوا إلا بيس أبا واستكبر يقول عز وجل وماتوا لهم كفاء يعني في الفكرين حتى الموت أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعهم كل من يلعنهم وليا عزب الله كل من يتبرعوا منهم بل هم بأنفسهم كلما دخلت أمة دعنت أختها ثم قال خالدين فيها أي في اللعنة ويبتروا لبعض رحمة الله هم خالدون فيها لا, لا يحقون والعياب بالله ولا, ولا يخطف عنهم العذاب ولا هم منظرون لا يخطف عنهم لكلة ألمهم ولا هم من هم منظرون أن ينهلون لتأخير العذاب عنهم فل العذاب يعجل لهم وعياب الله ويؤخرون على ما فعلوا نفواج الآية الكريمة أن الكافر لا يصل حق العيد إلا إذا نتعى الكفر قولهم الذين كفروا وماتوا هم كفاء وهذه الطائرة العامة في الشريعة أن الإسرائيل لا يعدب وعدب الكفرة إلا إذا نتعى الكفر ومن ذلك قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه يومك وهو كافر وأولئك حدثت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابنا لنبي وخادمنا ومن فائد الآية الكريمة وأحسانها حروض أهل النار في الأنس الله لقول نساء الله خالي فيها وقد ولبت آيات ثلاث تدب على أن على أن عذاب النار مؤبد. ففي صورة النساء قال الله تعالى إن لا يكفر ودعموا لم يكن الله ليأقر لهم ولا ولا لديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي صورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إن الله لا نكفر إن الله لا لا نكفرين سيرا خالدين فيها أبدا. وفي صورة الجن قال الله تعالى ونياس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها عبد ولهذا لا يعرف عن أهل السنة وأن السلف إلا هو قول أي القول بأن جهنم يخلد فيها أصحابها أبد العابدين والعواد بالله وإلى هنا ينتهي من القول في هذه الحلقة الثاني والثلاثين بعد المئة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلوا وصلوا على نبينا محمد